ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تمااما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أأَظْلَمُ مِما كَذذبَ بِآيات اللههِ وَصَدَفَ عَهَا سَنَجز الذينَا يَصِفونَ عَ آياتَاسُ العذاابِ بِمَا كانَوا يَصِفون هلَ يظُرون إللاا أَنْ تَأْتَهُمُ الْمَل إِكَ تُأَوْ يَأت يَ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 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي غَدَوْتُ يَوْمَ الْيَوْمِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دينا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 وَهُو الذي جَعَلَكُمْ خَلَِ فَ الأأَوْضِ وَرَّرفَع بَعْضَكُمْ وَرَفَع بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَ رَجَات لِيَبِلُوَكُم فِي مَا آتَكُمْ إِ رَبَّكَ سرَرِيع لِقابِ وَإِنهُ لَغَفُورُ وَحيِيم